قليلاً ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فاسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 فوسوس لهما الشيطان ليُبدي لهما ما أوري عنهما سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملأتين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاصمهما إني لكما لمن الناصعين فدلهما بغرور فلم ماذا قشجرت بدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رب ما ألم أنقما ألم أنخذ ما عند الكم الشجرة وأقلق ما إن الشيطان لق ما عذوبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكون نمن الخاسرين.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 يوزع عنهم ما لباسه ما يريه ما سوء آتهما إنه يراكمه وقبيله إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 حتى إذا دارتو فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولئهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا تلا تعلمون وقالت أولهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بأياتها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونزعن ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتذى لولا أن هدانا الله وما كنا لنحتذى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونهدوا أن تلقموا الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآغاف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوء ورحمة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدوء ورحمة لقوم يؤمنون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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا بِمَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة من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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بصوتٍ فيأخذكم ولا تمسوها بصوتٍ فيأخذكم عذاب أليم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من عاد, عاد في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فذكروا إلى الله ولا تثو في الأرض مفسدين. قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه أن صَالِحًا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون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 إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَنَقُضْنَ أَخْذَنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسِمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا والضفادع والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم وقع عليهم الرجل ولما وقع عليهم الرز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرز إلى أجل هم بالعوه إذا هم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 وَإِذْ جِئْنَاكُم مِنْ أَلِفِ الرَّعْوَةِ يَسْوُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَرَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيَهُمْ عِجْلاً جَسَدَتْ لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروا إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني, وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي بِمَا بما فعل الصفهاء منا إن هي إلا فتنتك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 قال عذابي أصيب فيه من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أصباطا أمما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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْمَسْجِدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَا عَذَّ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا النَّبِيِّينَ يَنْتَهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا أُنْهُوا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلؤناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعضهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيُغفر لنا وَإِيَّاهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُؤَخَذْ عَلَيْهِمْ مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُ عَرَالَ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْقِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ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 أن تقولوا يوم القيامة إبنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعد لهم يرجعون وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْرَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ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 أولئك كالأنام بل هم أضد أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا النذير يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأنعسان أي يكون قد اقترب أزلم فبأي حديث بعده يؤمنون مين يضل الله فلا هذيل له ويظرون في تغيانهم يعمهون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 قُل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت تعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت تعلم من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسئن إليها فلما توشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَعَنَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 أَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لَزُوْنَ فَاسْتَعِبِ اللَّهَ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا أَوْلِيَاءَ فَإِذَا هُمْ بُصِرُونَ